الَّذِينَ لَدُنْكَ وَحْيَاءَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَوَجَّأْنَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 قال هايتك أن لا تكلمنا سترد ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا كرتو وعشيا يا يحيى خذ الكتاب لقوته واتينا الحكم صبيا وحنانا للذين ناموا سكاتا وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن مجذرا شقيا وسلاما وبروا بوالديه ولم يكن مجذرا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً وذكر في كتابه يوم يمئذ تبنت من أهلها مكان شرقياً وذكر في كتابه يوم يمئذ تبنت من أهلها مكان شرقياً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 فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مقاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزنين قد اجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين منك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 وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جفارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 وَهَذَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَقَامُهَا أُنَانَبِيَّ وَالنُّورُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ وَسُلَّمًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِيدُ رَبِّهِ مَضْطِيَّاً واذكر في الكتاب درس إن كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريّة آدم من ذريّة آدم ومن منحملنا معه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 أَن تَنَزَّلَ إِلَّا بِأَمْرِهِ كَلَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطدِر لعباده هل تعلم له سمية ويقول الإنسان أذا ما ملث لسوف أخرج حيًا ولا يذكر الإنسان أن خلقناه منذ قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشُر النّهُم والشياطين ضيغَنَّهُمْ حول جهنمَ جسيمٍ ثمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى وَحْمَانِ عَتِيَّةٍ ثمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَادِهَا صِلِّيَّةٌ وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ أَثْنَ مَقْضِيَّةٍ ثم ننجي الذين تقوون ذر القضابين فيها جثيا. الله الله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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَغَيٍّ مُنْصَرِمٍ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ مِّنْهُمْ أَحْسَنُوا اتَّباعًا قل من كانت في الظلال في اليمدود له وحمان مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكأنه وأضعف جهوده ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والباقيات الصالحات خير عند ربك سوابا وخير مردا أبرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتقد عند الرحمن عهدا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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم الزّان فلا تعجل عليهم إنما نعذب لهم عذاب فلا تعجل عليهم إنما نعذب لهم عذاب يوم نحشر المتقين إذا وحمن وذاب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 وكلهم آتيه يوم القيامة فودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّام فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتوضّر به قوم الودّام